فآمن له لوب وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهم نُوحًا آتَى الْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا قَالَ أنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قونه إلا وقالوا تنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالمشلى قالوا إنا مهلكوا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 لما أن جاءت رسلنا لوطا سيئة بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزننا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد ترتنا منها آية بينة لقوم يعقلون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 وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَكْبِرِينَ وَقَالُوا نُفِرْعُونَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَارِقِينَ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 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ لَمْ تَأْتِنَا نَضْرِبُهَا لَكُم مَّا يُعْطَيُونَ إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تبهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر